بوك تو تريست إدفا اثنان وثلاثون في المطعم أربعة في المطعم أربعة ادنا بورتسيب برجيني كرتوفي سكتشوب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب اي 2 بورسي معيونيزا واثنان مع المايونيز واثنان مع المايونيز اي 3 بورسي بيتشيني نادينيتشكي سكورتشيتسا و سجق محمر مع الخردل المستردة و3 محمر مع الخردل الماسترد كافي ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات إيماتي عندكم فاصوليا ع عندكم فاصوليا؟ ايما تي цветно зеле؟ عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ اسوبيتشام أحب احب اكل الذره. احب اكل الذره. أحب أكل الخيار أحب آكل الخيار آس أحب, أحب آكل الطماطم أتحب أيضا أكل الكراث أتحب أيضا أكل الكراث إيفيليو بيتشيتكي سيلو أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف, <متل gh> أيضاً أكل مخلل ملفوف أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف إيفيليو أتحب أيضا أكل العدس أتحب أيضا أكل العدس إيتيلي أوبيتش اتحب ايضا اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر اي تي لي اوبيتش اكل البروكولي اتحب ايضا اكل البروكولي اي تي لي اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اصنيوبي تشيموك لا احب البصل لا أحب البصل اصنيوبي تشيم ماسليني لا أحب الزيتون لا احب الزيتون اصنيوبي تشم لا أحب الفطر لا احب الفطر